يَقُولُونَ لِجُنُودِهِم لَمَشْهَدْتُم مَعَنَا وَيَقُولُونَ لِجُنُودِهِم لَمَشْهَدْتُم مَعَنَا هَلْ أَنقَضَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنقَضَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قالوا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 ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن فالنار متوا لهم وإن يستعتبوا فما مِنَ من المؤتبين وإن يستعتبوا فما هم من المؤتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَذَيَّنَّاهُمْ لَدَيْنَا أَيْدِيهِمْ وَمَا قَلَّتْهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَرِقْلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أمم فرغلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِنَّهُ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ قَدْ كَانَ دَمْعُهُمْ وَنُحُورُهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَيْنَ الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ وقال الذي لك فروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين